mixed. dot com, tarabmixed. dot com. Bin nur akbil yahila أبشر علينا رمضان بالقدور جئت بحب غير فينا الشعور أهديت قلبي يا كريم أحللت نور بالنور يا بالياهلال خير الشهور ابشر علينا رمضان بالقدور جيت بحب غير فينا الشعور اهديت قلبي يا كريم أحلل تنور شهر العبادة والسعادة والقرور Eagle, you're a big deal. You're بالنور يا خير للقلوب بالنور أقبل يا الهلال خير شو بالنور أقبل يا الهلال خير شو أبشر علينا رمضان بالقدو تابع حب غير فينا الشعور اهتيت قلبي يا كريم احللت نور مبارك بالنور أقبل يا هلا خير الشهور أبشر علينا رمضان بالقدور جيت بحب غير فينا الشعور دايتا قلبي يا كريم احللت لو عايز تسمع كلين موقع طرب ميكس دوت